اما بعد ايها الاخوه الكرام فحديثنا متصل حول كتاب شرح العقيده او كتاب العقيده الميسره للدكتور احمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله وقد كان حديثنا في المره الماضيه حول التحذير من الشرك بالله عز وجل وذكر طوائف من الذين وقعوا في الشرك بالله تعالى و من هذه الطوائف ذكرنا عباد الاصنام على اختلاف طوائفهم واشكالهم ومللهم وعلى اختلاف معبوداتهم ايضا وذكرنا انه يدخل في هؤلاء من يعبدون الجن ومن يعبدون الانبياء ومن يعبدون الملائكه ولا شك ان الانبياء والملائكه بريئون من هذا وذكرنا بعد ذلك الصوفيه وتحدثنا عن شيء من احوالهم وهم المفتونون بالقبور والذين يطوفون حولها ويسالون اصحابها ويطلبون منهم المنافع وجلب المنفعه ودفع المضره وما الى ذلك و حديث الليله او الطائفه الثالثه التي ذكرها المؤلف قال السحره والمشعوذون والكهان الذين يعبدون الجنه لقاء ما يخبرونهم به او يحضرونه لهم او يصنعونه لهم يبقى الحديث عن السحر وعن السحره وعن الكهانه والسحر كبيره من اعظم الكبائر وهو جريمه من اقبح الجرائم كذلك وهو كفر بالله عز وجل لان فيه اعتمادا على غير الله وفيه سؤالا لغير الله وفيه استمدادا للمعونه من غير الله تبارك وتعالى وانا اردت في الحقيقه ان يكون حديثنا الليله كله حول قضيه السحر والسحر والتحذير من هؤلاء المجرمين الذين افسدوا على كثير من المسلمين معايشهم وحياتهم واسرهم وقطعوا كثيرا من الارحام وافسدوا كثيرا من حياه الناس فلا بد من وقفه حول التحذير من هؤلاء نستطيع ان نسميها احذو السحر وهي صارم بطار او صارم بتار في وجوه هؤلاء السحره الكفار لان الساحر كافر السحر في اللغه مصدر قولهم سحره يسحره اي خدعه و السين والحاء والراء تدل على معنى من ثلاثه معاني اما ان تكون بمعنى عضو من اعضاء الجسد وهو ايه السحر وعائشه رضي الله عنها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات بين ايه سحرها ونحرها و يكون بمعنى وقت من الاوقات وهو وقت السحر ويكون بمعنى الخديعه والتلطف والتلطف للشيء وهو السحر المعروف قال ابن قدامه رحمه الله تعالى السحر هو عقد ورقى عقد ورقى يتكلم به او يكتبه الساحر او يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور او قلبه او عقله من غير مباشره له يبقى ده تعريف السحر هو عباره عن ايه عقد بيعقدها الانسان ورقى معينه يعقدها الساحر او بيعمل شيء معين من هذه الاشياء المحرمه كالاستعانه بالجن ليؤثر في بدن المسحور و تاثيره في بدن المسحور تاثير حقيقي وليس خيالا فقط كما يقول البعض قال بعضهم السحر هو القلب للحواس في ادراكاتها عن الوجه المعتاد في صحتها عن سبب باطل لا يثبت مع ذكر الله عليه يعني اللي بيحصل انه بيسحر ال ال العين بيقلب الحواس عند الانسان بيخلي الشيء اللي كان يشعر يصبح معدوم الشعور يمرض شيئا معينا من جسد الانسان لكنه لا يثبت مع ذكر الله تبارك وتعالى وهناك تعريفات طبعا لليل للسحر ذكرها علماء اللغه لكن الذي يجب ان نؤكد عليه ان السحر حقيقه لان في بعض الناس بيقولوا انه انه السحر دوت يعني ايه ليس له حقيقه وانه مجرد خداع للعين وفقط لا السحر حق كما ان العين حق بل وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم والمساله دي حولها جدل كبير جدا وكثير من الناس مش قادر يتصور هذا المعنى ويقول كيف كيف يسحر رسول الله عليه الصلاه والسلام سنذكر الحديث فيما بعد حقيقه صحيح قال الامام النووي رحمه الله تعالى والصحيح ان له حقيقه وبه قطع الجمهور وعليه عامه العلماء ويدل عليه الكتاب والسنه الصحيحه المشهوره وعلماء العقيده بينوا ان عمل الساحر عباره عن اتفاق بين ساحر وشيطان لازم يحصل ايه اتفاق بين الساحر وبين الشيطان غالبه لا يتوصل اليه الا بالشرك والتقرب الى الارواح الخبيثه بشيء مما تحب بمعنى ان الساحر يفعل بعض المحرمات او الشركيات في مقابل مساعده الشياطين له وطاعته فيما يطلب منه لازم يعمل ايه لازم يكفر ما هو قال الملكان كما في في الايه قال الله عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقول ايه انما نحن فتنه فلا تكفر يبقى مجرد التعلم قد يؤدي الى الكفر وسنذكر بعد ذلك حرمه تعلم هذا السحر وسائل السحره في التقرب للشياطين كثيره جدا منها ان الشيطان يامر الساحر بان ينكح ابنته والعياذ بالله انه ان الرجل يزني بابنته زنا المحارم علشان يحقق لك اي يحقق اللي هو عايزه يطلب منه مثل هذا الفعل او ان يسجد لصنم معين او ان يكتب القران بماء البول والعياذ بالله او ان يعبد صنما فالشيطان لا يساعد ساحرا الا مقابل خدمه فالساحر والشيطان صنوان اجتمع على معصيه الرحمن كان الشيخ كشك رحمه الله ذكر قصه كده وطبعا القصص كثيره جدا جدا في هذا الايه في هذا المعنى فبيذكر انه كان فيه رجل يعني ظهرت على يده او على يديه عجائب كثيره من الامور في البلد والناس طبعا بيقولوا عليه الولي وصاحب الكرامات والراجل كذا واللي كذا لدرجه انه بعد موته يقول لك وهو هما, هما بيشيعوا الجنازه بتاعته الجنازه اترفعت كده لفوق لوحدها طارت فالناس طبعا قعدت تكبر طبعا وفرحنين ومبهورين بالأمر فروح الولد ابنه بقى بيقول له والدته نعم بيقول له والدته أنا كان نفسي أبوي يعلمني شيئا قبل أن يموت من الحاجات اللي كان بيعمل هدية عشان أمشي عن نفس المنوال قالت له أنا أريد أن أطلعك على سر خطير ما كان يعرفه أحد دخلته جوه وطلعت له كده من خزنه عندها تمثال تمثال وقالت له هذا التمثال كان ابوك لا يخرج الى المسجد الا بعد ان يسجد لهذا التمثال ثم انه كان يضع ايات القران في حذائه بين خفيه وبين رجله ويدخل بها الخلاء ده بقى الراجل الايه الولي اللي بيقولوا عليه والذي راهه الناس يفعل كذا وكذا فنسال الله السلامه والعافيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد نفاثات يقول وهذا الشر هو شر السحر فان النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر يعقد عقد معينه وبينفث عليها والنفس دوت يعني ايه حاجه اقوى من الايه من من التفل بشويه نفخ مع شيء من من الريق ينفث على هذه العقد يقول والنفس هو النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبه بينهما يقول والنفس فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث او بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالارواح الخبيثه نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه او من نفسه الخبيثه نفس ممازج للشر والاذى سبحان الله يعني هو لا شك انه الامر برضه داخل فيه نوع نوع من ايه من خبث النفس انه بيحضر الخبث والاذى ونيه الاذى في نفسه ويخرج هذا النفس فيخرج هذا الخبث الذي في نفسه مع ايه مع انفاسه وريقه وقد اي يتساعد هو مع الروح الشيطانيه على اذى المسحور فيقع فيه السحر باذن الله تعالى باذن الله الكوني القدري وليس الاذن الايه الشرعي يعني الايه وهنقف عند الايه بعد شويه انه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله الاذن هنا اذن شرعي ولا كوني اذن كوني والا فان الله عز وجل حرم هذا السحر يقول ابن القيم فان قيل فالسحر يكون من الذكور والاناث فلما خص الاستعاذة من الاناث دون الذكور الايه بتقول من شر ايه النفثات ولم يقل النفاثين طيب والسحر انما يقوم به الذكور والاناث قال والجواب المحقق ان النفاسات هنا هن الارواح والانفس النفاسات الارواح ليست هي النساء لان تاثير السحر انما هو من جهه الانفس الخبيثه والارواح الشريره الشريره وسلطانه انما يظهر منها يعني من هذه الارواح فلهذا ذكرت النفاسات هنا بلفظ التانيث والله اعلم بيقول ايضا رحمه الله بيقول وفي كتب السحر وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب ولهذا كلما كان الساحر اكفر واخبث واشد معاداه لله ولرسوله و لعباده المؤمنين كان سحره اقوى وانفذ يبقى لازم كل مدى يوصل لدرجه اسفل ولحال اكبر في الايه في الكفر كل ما بلغ درجه في الكفر اشد من من سابقتها كل ما كان سحره ايه اشد وانفذ وكان سحر عباد الاصنام شو الكلام ده اهو اقوى من سحر اهل الكتاب وسحر اليهود اقوى من سحر المنتسبين الى الاسلام وهو الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الايات التي وردت في شان السحر كثيره من هذه الايات الايه المشهوره في سوره البقره قوله عز وجل واتبعوا ما تاتلو الشياطين على ملك سليمان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 ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون بئس ما باعوا انفسهم من اجله من اجل هذا الحرام وهذا البنكر قال الامام الشوكاني رحمه الله في قوله عز وجل وما يعلمان من احد او في قوله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يقول في اسناد التفريق الى السحرت وجعل السحر سببا لذلك دليل على ان للسحر تاثيرا في القلوب سبحان الله دليلا او دليل على ان للسحر تاثيرا في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقه والقرب والبعد يعني تصور سحر يغير مشاعر الانسان يغير قلبه بعد ما كان بيحب زوجته ويصبح كارهًا لها شريد الكراهيه او هي المراه تصنع له ما يسمى بالتولت وهنتكلم عنها بعد شويه من انواع السحر عشان الرجل يحب المراه ويضل ايه كالخاتم في يدها لا يتحرك يمينا ولا شمالا الا بامرها وفي قوله عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله تعليق للاثر بمشيئه الله تعالى يعني برضه لازم تفهم المعنى ده انه الساحر والعياذ بالله ليس اقوى من الله ابدا عشان بس بعض الناس ممكن برضه يقول لك طالما سحر يبقى مش هتفكر لا بايه بسحر زيه ودول ما يقدرش عليهم الا اللي منهم والجماعه المعالجين دول مش هيفلحوا في حاجه وبعدين ما احنا قرانا القران كتير وما جابش نتيجه فيظن ان للساحر شانا وان له قوه خارقه اه هو له قوه خارقه صحيح قوه خارقه بالكذب والباطل والكفر لكن هذه القوه الخارقه لا تعمل الا بايه باذن الله يعني اذا اراد ساحر ان يسحر بل اذا اجتمع الف ساحر على رجل ليسحروه ولم ياذن الله عز وجل في ذلك لا يكون هذا ابدا الا باذن الله قال الثوري اي الا بقضاء الله وقال محمد ابن اسحاق الا بتخليه الله بينه وبين ما اراد وقال الحسن البصري نعم ان شاء الله سلطهم عليه او من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشا الله لم يسلط ولا يستطيعون من احد الا باذن الله ولا يستطيعون من احد الا باذن الله اذا فهذه هي حقيقه السحر له حقيقه وله تاثير في نفوس الناس وله اثر على القلوب يفرق بين كثير من الناس يفسد احوال كثير من البشر فنسال الله عز وجل ان يسلمنا وان يعافينا واحنا ذكرنا من قبل قضيه الكهانه والكهان وتكلمنا في انه كان الجن قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيطلعوا اللي هم بيتسمعوا الاخبار من السماء ينزل الامر من الله عز وجل في يسمعوا كلمه ولا كلمتين خبر فينزلوا به اما ان يدركه الشهاب قبل ان يصل واما ان يصل ليبلغ الكاهنه ثم يدركه الايه الشهاب فكان الكاهن دوت بيقول الكلمه الصح اللي الجن جابها من فوق ويحط عليها ايه 100 كذبه اخرى يفتن بها الناس والعياذ بالله تعالى لكن لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام خلاص الجن قالوا ايه وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ما يعرفش يوصل لشيء مما يريد لقد حذرنا ربنا عز وجل من السحر واذا قرات الايات ايات السحر في القران ستجد انها انما تكون من افعال الكافرين ومن افعال المجرمين ومن افعال المنافقين وام المؤمن فلا يكون ساحرا ابدا طيب قد يلتبس على بعض الناس انه السحر خارق للعاده كما ان المعجزه خارقه للعاده وكما ان الكرامه ايضا خارقه للعاده طيب كيف نفرق بين الارهاصات والمعجزات والكرامات والسحر نفرق بينها بان الارهاصات انما تكون لنبي علامه على ان هذا سيكون نبيا في يوم من الايام مش مش التنبؤ بقى كتنبو مش كلمه تنبؤ وخلاص لا الرؤيا يراها النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في النوم فتكون كما هي في في في, في اليقظه ان يرى الرؤيا فتكون مثل ايه فلق الصبح ان النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لما كان عند حليمه السعديه وكان ثديها قد جف واذا بها قد درس سدها وامتلئ لبنا واذا بارضها قد قد اخضرت ونزل المطر بقدوم او ببركه قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى بلدتها وهذا ارهاص ب بعثته عليه الصلاه والسلام المعجزه يجريها الله عز وجل على يد نبي او رسول لتكون تحديا لاعدائه ان ياتوا بمثل هذا او يصنعوا مثله ولتكون دليلا على صدقه في انه نبي الكرامة هي امر خارق للعاده ايضا يمن الله عز وجل بها على احد من عباده الصالحين من الاولياء وهي كرامه لا تكون الا للمؤمنين اما الانسان اللي دجال وكذاب ومبتدع ويعيش حياته على الحرام فانه لا معنى لهذه ال ال الكرامه بالنسبه له وانما يسمى في حقه استدراجا يبقى دي في حقيقه تسمى ايه استدراج ان يستدرج الله عز وجل ان يجري الله عز وجل بعض الامور الخارقه للعاده على ايدي بعض الفاسقين والكافرين يبقى فاسق او كافر وتجري على يده بعض هذه الخوارق ليه استدراجا له ليشتد عليه العقاب عند الله عز وجل وهذا هو الحال في قضيه السحر الشافعي رحمه الله كان لو كلمه بهذا المعنى انه اذا رايت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء وهو على خلاف سنه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه كذاب لا تصدقه فالايات الكثيره التي ذكرت في القران يبين ان السحر لا يكون من صفات المؤمنين ابدا وكذلك قد حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام من السحر تحذيرا شديدا ف جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتى عرافا او ساحرا أو كاهنا من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول أولو يعني يؤمن هذا الانسان بما يقوله هذا الساحر او العراف او الكاهن فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وايضا روى مسلم عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهليه وقد جاء الله بالاسلام وان مننا رجالا ياتون الكهانه قال عليه الصلاه والسلام فلا تاتهم يعني لا تاتي اليهم ولا تسالهم عن شيء قال ومننا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم او فلا يصدنكم يعني هذا الشيء الخاطر الذي ياتي في الصدور من التشاؤم اطردوه عنكم ولا يصدنكم عن العمل الذي تعملونه وعن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله والحديث رواه مسلم الناس بقى الناس اللي يعني اسال الله ان يهديهم و توب عليهم اللي بيروحوا يقول لك هنروح نفتح الكتاب ونروح للست لل اللي بتضرب الودع و بتضرب الرمل تشوف الفنجان و بتشوف الكف هنروح نسالها عشان نعرف الحاجه اللي ضاعت دي ضاعت فين والفلوس اللي اتسرقت من البيت دي اتسرقت ازاي وكل اللي في البيت بيحلف على المصحف انه ما سرق فاحنا هنروح للست لل ديت او لهذا الرجل الساحر الكافر عشان نقول له يحللنا الإشكالية دي وإزاي نتخلص منها وإيه اللي حصل والكلام دا أحذركم من هذا الإنسان اللي مجرد فقط أنه يروح ويسأله بيسأله, بيسأله بس لا تقبل له صلاة أربعين ليلة مش معناها بقى أنه واحد يعني يقول لك أنا خلاص أنا رحت للكهني بمش هصل لا لا ده هو يصلي هو مطالب بالصلاه ولا بد ان يفعلها وفي نفس الوقت ايه لا تقبل منه هذه الصلاه وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان السحر من اعظم الكبائر المهلكات فقد روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات ده غير الحديث اجتنبوا السبعه الموبقات اجتنبوا السبعه الموبقات, اجتنبوا السبعة الموبقات ذكر منها السحر وفي هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر يبقى ذكر كام 2 فقط قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والنكتة يعني العبرة والفائدة والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر الرمز إلى تأكيد أمر السحر يبقى أنه يشدد في أمره ويشدد في تحريمه فهذا هو تحذير النبي يشدد في تحريمه صلى الله عليه واله وسلم من هذا السحر اما حكمه فهو كما قلنا كبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم لشده الاذى الذي تحدثه في عباد الله عز وجل واذا كان المؤمن قد نهي عن ايذاء اخوانه بلسانه فكيف من يؤذي اخوانه بسحره والعياد بالله اذا كان الانسان نهي عن مجرد الغيبه ذكرك اخاك بما يكره لانه هو يكره ذلك فكيف بالذين يسببون للناس الاذى في انفسهم واهليهم واموالهم وحياتهم الزوجيه وابدانهم حسبنا الله ونعم الوكيل حكم السحر قال الامام الشنقيطي رحمه الله فان كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي الى الكفر فانه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وكما في قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول لا انما نحن فتنه فلا تكفر وكقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى قال وان كان السحر لا يقتضي الكفره كالاستعانه بخواص بعض الاشياء من دهانات وغيرها واش استعان بجن ولا بحاجه استعان ببهانات معينه وبحاجات معينه بيستعملها ف فهو حرام حرمه شديده ولكنه لا يبلغ بصاحبه درجه الكفر بالله تبارك وتعالى لا يبلغ بصاحبه درجه الكفر, الكفر طالما ان هو ما استعنش بايه ما استعنش بجن ولم يستعين بشيطان وما الى ذلك وانما حط عمل حاجات معينه كده واستعملها وقدر منها يوصل لهذا البلاء نسال الله ان يسلمنا واياكم نعم لا ما اعرفش ما سحرتش قبل كده قال الامام النووي رحمه الله تعالى وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصيه كبيره فان كان فيه قول او فعل يقتضي الكفر فهو كافر والا فلا يعني لا يكون كفرا واما تعلمه وتعليمه فحرام يبقى تعلم السحر وتعلمه حرام وان كان البعض أجازه للوقايه يعني من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ولكن الراجح انه لا يجوز تعلمه على اي حال اللي نتعلمه كيف نقي انفسنا منه لكن نتعلمه هو لذاته لا هذا لا يجوز عقوبة الساحر عند الله عز وجل عقوبة عظيمة لأنه إذا ورد النهي بهذه الطريقة وورد التحذير فيبقى هذه كبيرة يبقى فيها وعيد من الله عز وجل بالعقاب وأما في الدنيا فإنه يعاقب وحده أن يقتل عن عمر بن أوسن عن عمر بن أوسن بجاله ابن عبيد قال كنت كاتبا لجذ ابن معاويه عم الاحنف ابن قيس اذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنه اقتلوا كل ساحر اقتلوا كل ساحر وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ قَالَ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلاثَ سَوَاحِرَ فَقَتَلْنِي فِي يَوْمٍ ثَلاثَ سَوَاحِرَ يبقى حد الساحر الايه القتل وعن عبد الرحمن بن سعد نعم أن أراد أن يتوب هذا بينه وبين ربه لكن إذا سحر الناس وآذاهم وأفسد عليهم يقتل يستريح الناس من شره لأنه قد يكذب ولم يذكر هنا مسألة أن يستتاب لأنه إذا سحر فقد بلغ أذاه وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله أيضا كان له قول آخر في أنه لا يقتل إلا إذا علم أن سحره أدى إلى قتل إنسان لكن الذي الل عليه الجمهور انه يقتل ولم يذكر هنا شيء في استتابته لان القضيه قضيه الاستتابه اصلا ده يعني كفر كفرا بينا واضحا لان زي ما قلت لك لا يكون ساحرا لغايه ما يستعين بالجن ويسجد لاصنام ويعمل حاجات اصلا معلومه من الدين بالضروره ان فاعلها يكفر مش امر مثلا فعله متاولا اترك الصلاه مثلا انه ترك الصلاه وقال ان انا ما اقصدش ان انا اكفر ولا بتاعه الكلام ده وبعدين استتاب فان تاب الا قتل لا ده هو عمل الكفر وكفر ليصل الى ما يريد وهو يعلم في امور معلومه من الدين بالضروره ما فيهاش عذر بالجهل يعني زي ما احنا بنقول ان في عذر بالجهل في مسائل التكفير لكن في امور لا يعذر الانسان فيها بالجهل يعني واحد بيسجد لصنم ده ايه قصته ايه يسجد له واحد والعاز بالله ينكح ابنته يزني بابنته مستحلا لذلك متقربا به الى الجن فالمساله خطيره جدا جدا وعن عبد الرحمن بن سعد بن زراره انه بلغه ان حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جاريه لها سحرتها وقال الامام احمد صح عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وقال ابن قدامه رحمه الله وحد الساحر القتل روى ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصه وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر ابن عبد العزيز وهو قول ابي حنيفه ومالك وقال ابن حجر رحمه الله تعالى يقتل حدا اذا ثبت عليه ذلك لم يذكر باقي ان يستتاب او لا يستتاب يقتل حدا اذا ثبت عليه ذلك وبه قال احمد بن حنبل طيب عايزين بقى نشوف بقى انواع هذا السحر وكيف يصل هؤلاء المجرمون السحره الى افساد حياه الناس وافساد معايشهم انواع السحر كثيره اولها سحر التفريق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين ايه المرء وزوجه وكلمه المرء وزوجه اعم من الراجل ومراته لانه قد يفرق بينه وبين امه وبينه وبين ابيه وبينه وبين اخيه مش شرط انه يكون بس بينه وبين ايه وبين زوجته لكن التفريق بين الزوج والزوجه هو الاشهر والاكثر ومن اعراضه تبدل احوال الانسان فجاه سبحان الله العظيم فجاه كان بيحب انسان يبص لنفسه بيكرهه بدون ما بدون سبب يعني بدون ما عمل له حاجه بدون ما اذى في شيء تبدا تكتر الشكوك ما بينهم يمتنع التماس الاعذار ما بين الاثنين تنبت الكراهيه في القلوب في القلوب بسبب الايه السحر سبحان الله الرجل الزوج يخيل اليه امراته في صوره قبيحه ويخيل اليه صاحبه في شكل يعني رديء وقبيح ومخيف والعياذ بالله وده ممكن يتم باي شكل ممكن يتم على اثر من اثار المسحور اي اثر شعر او شيء من الثياب او يكون على ميه مسحوره وتتكب الميه ديت قدام البيت او او في الطريق اللي هو بيعدي منه او يوضع له في طعام او شراب يعني ممكن يضع السحر والعاده بالله في عصير او في شاي او في شيء عشان كده الانسان مطالب بانه دايما يذكر الله يذكر الله لانه اذا ذكر الله عز وجل عافه الله عز وجل من ذلك يذكر الله بيقين من انواع السحر ايضا سحر المحبه اللي اسمه ايه لا هو الجلب ايوه بس هو اسمه برده ايه في اسمه التوله التوله عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التمائم ان الرقى والتمائم والتوله شرك شرك سحر المحبه يقول ابن الاثير رحمه الله التولته بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المراه الى زوجها من السحر وغيره وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك لاعتقادهم ان ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى وسبحان الله با سحر المحبه ده يعني عجيب يعني يبقى الراجل فيه بينه وبين مراته مشكله وهي السبب في المشكله وتروح لواحد كذاب وتقول له اعمل لي تحجيبه ولا اعمل لي حاجه عشان ايه يعني زوجي فيه مشاكل بينه وبينه وعايزين نتصالح مع بعض والامور تبقى كويسه ويقوم الثاني يستغفلها وقال لها طيب أنا لي عندك ايه لو وده حصل يعني بلغني انه حصل لو, لو رجع لك وتدولي انها بقت كويسة قالت له لك عندي خروف فالراجل كتب لها كلمتين كده في ورقة والسيط طبعا ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب كتب لها كلمتين قال لها والله إذا, إذا رجع لك ورضي عنك رجع لك ما رجع لك إيش هو حر ده في الورقة وطوى الورقة, وطبع الورقة وقال لها إيه خد الورقة دي وحطها تحت المخدة الراجل خلاص الدنيا صفيت طبيعي جدا أن كل حاجة بتهدأ بتاخد وقتها وتهدأ فلما الراجل رجع قالت لك بس ده الراجل ده إيه مية مية ده ده ده ده ده بيعمل شغلة عالي وراحت قدت له الخروف وطبعا ما عرفتش الخروف ما عرفتش جزء بالمسألة وبعد ما ذبحت الخروف وبتاع وحصلت مشاكل بقى ثانيه بعد ما الراجل فاز بالخروف حصلت مشكله بينها وبين جوزها ثاني فتحوا الورقه لا هو كاتب الكلمتين دول اذا رجع لك رجالك مرجعلكش وانا مالي تصور يعني ده من التخفيل اللي اللي بي بي بي بيحصل مع, مع الناس وقد يحدث السحر حقيقه حقيقه في واحده خايفه ان جوزها يتجوز عليها مثلا فتقوم عامله له سحر يصبح الرجل مفتونا بها متلهفا اليها في كل وقت يعني كثرت بقى الـ الـ الـ يعني اتيان زوجته وما الى ذلك جماع وكذا وكذا يطيعها طائعه عمياء خلاص كل ده باثر الايه باثر السحر وسبحان الله بعض السحره يجمعوا مع الكفر جهلا جهلا ب ب ب يعني بشغله بالسحر نفسه فانقلب السحر على الساحر فيزداد الرجل كراهيه للنساء كلهم لمراته والام واخواته والكل الناس فنسال الله السلام من انواع السحر سحر الجنون والعياذ بالله ممكن يسحر انسان لدرجه انه يجننه تلاقي ماشي في الشارع بيعمل حاجات غريبه وحركات غريبه والعياذ بالله تلاقي ست ماشيه بعد ما كانت من العاقلات اللي ما شاء الله تلاقيه والعياذ بالله ربنا يعافينا واياكم احيانا يعني قد تخلع ثيابها وهي وهي تسير في الشارع امام الناس بسبب شويه المجرمين الكفره الذين يسحرون عباد الله فنسال الله السلامه والعافيه فيعني شوف مدى الأذى الذي يبلغ به هؤلاء الناس مدى, مدى الجريمة, الجريمة التي يرتكبونها في حق عباد الله عز وجل يخلي إنسان عفيف طاهرة تنكشف أمام الناس جميعا بفعل هذا الذي أصابها عن خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أتى النبي وقال صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد اكيد بقى ده بيخرب كل حاجه قدامه فقال اهله ان حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير اللي هو جاي من عند النبي صلى الله عليه خارجا ان حدثنا او عمه انا حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداوون به قال فرقيته بفاتحه الكتاب فبرئ زمان بقى لما كان يقرا فاتحه الكتاب يبرئ المسحور في ساعتها ما هي الفاتحه هي الفاتحه لكن المرسل والمستقبل هو اللي بيفرق. ما انا بقول اهو المرسل والمستقبل هو اللي بيفرق. بلغني انه كان الامام احمد بن حنبل رحمه الله اذا اراد ان يرقي رجلا هو قاعد في, في في مجلس ولا شيء والجن يعرفون احمد لقوته في دينه رحمه الله يعني قرات انه انه انه ذات مره جاءه رجل وقال له في مشكله وعلاجه كذا وكذا, وكذا بعث معه النعل بتاعه وقال له اقرا على هذا الرجل فاذا ظهر الجني فقل له ان احمد بن حنبل ارسل معي بنعله وهو يقول لك اخرج الجني راى نعل الامام احمد وخرج طبعا مش هنقول بقى ان ده سحر ولا دي كهانه ولا دي كهانه ولا ده لا لكن ما هو يا اخواننا برده لازم تفهموا ان الجن عالم مثلنا فيهم الطائعون فيهم العصاة فيهم الموحدون فيهم اهل السنه وفيهم اهل البدع وفيهم الرافضه وفيهم اخوان وسلفيين الجن حقيقه انا قلت لكم الكلام ده قبل كده فدا فيهم ومش عارفين بقى عندهم انتخابات دلوقتي لسه جايه ولا ايه الموضوع انا والله بلغني كثيرا انه في ناس بتصلي ورانا من من الجد تصلي معاكم ممكن يبقى واقف جنبك كده وانت بتصلي ايوه طبعا أما مش شرط تحت الارض اصل انت ما تشوفوش على اي حاله يعني انت لا تراه وهو بيتشكل باشكال معينه وبصوره معينه انت لا تراه الشاهد بس عشان في هم فعلا كذلك الحقيقه يعني في في عندهم هم برده ناس يعني هم طوائف زينا بالظبط كده فيهم مؤمنون وفيهم كافرون مش هم قالوا كده يا اخوانا في القران وان منا ايه منا الصالحون ومن دون ذلك كنا ايه بس اهو طرائق قدده فقلنا يا اخواني انه هذا الصحابي انما قرأ سوره الفاتحه فقط وهذا شبيه ايضا بما جرى لمجموعه من الصحابه لما دخلوا قريه ف ارادوا ان يضيفوهم لكنهم بخلوا عليهم لحد ما اميرهم ولا كبيرهم اصابته لدغته عقرب فقالوا ابيكم راق يرقي لا اقول لهم وقت الايه الشده فقام احدهم فقرا عليه فاتحه الكتاب فقام كانما نشط من عقال فزي ما قلت هو الفرق في ايه في المرسل وفي المستقبل المرسل اقصد اقصد اقول المعالج نفسه كلما كان ايمانه بالله اقوى كلما كان يعني رقيته انفع وعلاجه اكبر اثرا وكذلك الانسان المريض المعالج كلما كان يقينه في الله عز وجل اقوى كلما كان ده اسرع في علاجه لان في ناس بتروح للمشايخ قول للمعالجين على ان هم شويه ايه او جماعه بيقروا لنا وخلاص نروح لهم نجرب اه وفي الغالب وفي الغالب لا يجرب الا بعد ما راح للدكاتره ولف هنا ويمين وشمال يعني هو راح للدنيا كلها وفي الاخر نقول لك ايه طب ما تيجي نروح لشيخ كان الشيخ ده معذره قاعد مرمي كده مالوش اي قيمه الا هناك في الاخر لا بالعكس. لا بالعكس انا انصح اي, أنصح أنصح أي حد يصاب, يصاب, يصاب ولو بصداع يسير قبل ما ياخد البرشامه يقرا يقرا شيئا من القران على راسه اي شيء يصيبك لان القران شفاء من ايه من كل داء نرجع للحديث عشان كلامنا لسه كتير عايزين نخلصه بسرعه هذا الرجل الذي كان موسقا بالحديد قالوا ان حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداونه به قال فرقيته بفاتحه الكتاب فبرئ فاعطوني 100 شاة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال وهل قلت غير هذا قلت حاجه ثانيه يعني غير الفاتحه او كلام من عندك او كلام مخالف او كذا قال لا قال خذها فلعمري لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق لقد اكلت برقية حق وهذا ايضا شبيه بالحديث الصحيح اللي ذكرناه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اضربوا لي معكم بايه بسهم رابعا سحر الخمول والكسل انه الانسان بقى يصاب بشرود في الذهن وحاله من الكسل وخمول دائم بس خمول دائم عشان بس يعني ايه مش كل واحد يكون تعبان شويه ويحس انه كسلان يقول لك انا مسحور لا دي بتبقى حاله معينه معروفه خامسا سحر الهواتف والاحلام من اعراضه كثره الوسوسه والشكوك واحلام في في المنامات احلام مزعجه جدا كان مناديا يناديه في الحلم او انه سيسقط من مكان عالي او انه في حيوانات وحشرات بالطرد سادسا سحر المرض بس الله ان يعافينا واياكم ومن اعراضه الالم الشديد في عضو معين من اعضاء الجسد يكون دائما الا ان يعافيه الله عز وجل بالرقيه بقى وكده يصاب بالم شديد في عضو من اعضاءه يصاب بنوبات عصبيه يفرق بين وبرده زي ما قلت لك الناس بتقع في مشاكل كبيره انه بيسيب الرقيه نهائيا وبيروح المرض في فين في في الدماغ طب نروح لراجل بتاع مخه واعصابه وبتاع المخ والاعصاب يودهم ل... لواحد اعلى منه والتاني يوديه ويروحوا وفي كل ما يروحوا يقول لك رحنا ل20 واحد وكله بيقول ما فيهوش حاجه يكون المرض قد ايه قد اثر في الجسد واستشر وبدا يضعف في المخ وقد يموت الانسان بسببه حقيقه قد يموت الانسان بسببه وانا بلغني اشياء من هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فقبل اي حاجه زي ما قلت لك اقرا قران ليه بقى لانك لما تقرا القران هيحصل نوع من اهتزاز لاطراف الجسم ويحصل نوع من الصداع والدوخه يحس بيها المريض تعرف ساعتها ان هو ده ايه سحر لكن لو قرات عليه والامر على حاله مفيش حاجه حصلت يبقى ده محتاج انه يتعالج عند الايه الاطباء اه اه من عاشك بقول الرقيه, الرقية, الرقية القرآن, القران قبل كل شيء, كل شيء سابعا سحر, سحر تعطيل الزواج وده بيشكي منه ناس كتير, اللي كتير اللي انه اللي اللي يعمل عمل, عمل معين عمل للفتاحه تتزوج وقد يحدث ان يوكل بها جني يلازمها اما بواسطه الدخول في هذه المراه يجعلها ترفض كل زوج واما بواسطه التخييل من الخارج تخيل الى الرجل ان المراه قبيحه يعني تيجي الواحده عشان يخطب الست ديت وهي بتقول بيقولوا له دي دي دي دي ملكه جمال دي, دي دي حكايه دي ما شاء الله عليها دي كذا دي كذا, دي كذا. اول ما يخش يجي الجن يوسوس او يخيل لهذا الرجل ان الست دي ايه قبيحه المنظر والعياذ بالله فيقوم سيب همش او قد يوسوس للمراه بان هذا الرجل غير مناسب كل ما يجي لها حد تقول لا مش مناسب لا مش مناسب وطبعا زي ما قلت لازم نفرق ما بين الواقع الحقيقي لهذا وما بين انه ان يتخذ هذا الامر شماعه يعلق عليها كل شيء ثامنا سحر تعطيل الجماع ولا شك انكم سمعتم بهذا كثيرا طيب عشان تعرف قد ايه الساحر دوت يقع في الكفر بالله عز وجل هقول لك كيف يحضر الساحر جنيا وطبعا احنا مش بنقولها على سبيل التعلم زي ما قلنا هنا واحنا مش هنذكر طبعا الحاجه اللي بيقولوا ما نعرفش اصلا هم بيقولوا ايه لكن اقول لك انه ان وسائل الاستعانه بالجن وتحضير الشياطين وسائل كثيره جدا منها طريقه الاقسام والتعظيم يوقد الساحر في غرفه مظلمه نارا يضع عليها بخورا ثم يتلو عزيمته الشركيه لازم تكون ايه عزيمه شركيه ما مش ممكن يجي واحد كده يولع بخور ويقرأ قرآن ويقول له اطلع يا جن لا ده زي ما قلنا انه لازم ايه يشرك لازم يقع في الشرك والعاذ بالله عزيمة شركية تكتنف الاقسام على الجن بسيدهم اقسم بعظيم الجن اسألكم بسيدكم والعاذ بالله كلام بقى من هذا القبيل والاستغاثة بهم فيحضروا فيأمروا الساحر الجنية بما يريد إبقى ده كفر ولا لا طريقة أخرى طريقة الزبح الساحر بيجيب حيوان وفي الغالب بيكون الحيوان دوة أسود وبيتبحوا وطبعا لا يذكر اسم الله عليه وبيرمي هذا الزبح في مكان مهجور إبقى بيرمه لي مين للجن يبقى هو ذبح لمن للجن ثم يعود الى غرفته ويبدا يقول العزيمه الشرقيه بتاعته ويجي الجن ويامره بما يريد في طريقه اسمها الطريقه السفليه اسال الله السلامه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الكلاب اطهر من هؤلاء المجرمين يقول لك بيضع هذا المجرم يقوم بارتداء المصحف في قدميه على هيئه حذاء ثم يدخل به الخلاء ويبدا في تلاوه الطلاسم الكفريه ويامر الجن بما يشاء فيسارعون الى طاعته ما فيش يعني ما فيش اكتر من كده في طريقه اخرى عاذنا الله واياكم هي طريقه النجاسه يقوم الساحر بكتابه سوره من القران بدم الحيض او البول الملوث ثم يقرا عزيمته الشركيه فيحضر الجن فيامره بما يشاء في طريقه خامسا اسمها طريقه التنكيس الساحر المجرم بيكتب سوره معينه من القران بالحروف المفردة معكوسة معكوسة بالعكس بالمشالق يجي مثل قل اعوذ برب الناس ملك الناس يجيب السين لوحدها والالف لوحدها بيعكس القران ثم ياتي الجن فامره بما شاء في طريقه اسمها طريقه التنجيم او الرصد الساحر بيترصد لطلوع نجم معين وبعدين يكلمه بتلاوات سحريه وبحركات بهلوانيه معينه تكتنف العباده والتعظيم لغير الله عز وجل فتلب الشياطين له ما يريد شوف يعني لما تتصور بقى وده بيحصل وده يعني فيه هتلاقوا حاجات مسجله ومصوره على على الانترنت لبعض الـ الـ الاخوه العلماء والدعاه في في في السعوديه مثلا والناس المعالجين لما كانوا بيداهموا بي بي بي بي بي هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اسال الله عز وجل ان يؤيدهم وان يسددهم وان ياخذوا لمن خذلهم في السعوديه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفين هناك بي بيروحوا لان هم يطالبون ب ب بان هم يداهموا هذا الساحر الكلام ده فبيحكوا بقى يعني عجائب من هذه الايه من هذه الامور تستطيع ان تطلع على شيء من ذلك كان على قناه المجد الكلام دوت طيب نيجي بقى للعلاج اولا قبل العلاج الوقايه خير من العلاج ولا شيء وهذه الوقايه انما تكون اولا ب صدق العباده لله عز وجل وصدق التوبه اليه تبارك وتعالى وصدق الانابه اليه وصدق اللجوء اليه في كل الاحوال وكثره الاستغفار والطاعات وعمل القربات التي تقرب العبد الى ربه تبارك وتعالى لانه لا يتم شيء الا بامر الله رب العالمين فاذا كان الامر كذلك فيجب على الانسان ان يلجا الى ربه قبل كل شيء ثانيا العلاج بان يستخرج الانسان هذا السحر فيحرقه او يدفنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الاعصم كيف تعرف انه سحر ااا يكون دفع السحر بامور او معرفه مكان السحر بامور اول هذه الامور الدعاء بيقين وصدق لأن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء أو ما فعله أو أتى أهله وما أتى أهله وكان هذا بعيداً كل البعد عن الوحي أو عن ذاكرته أو عقله عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر بعض أهل العلم أنه كان متعلق بأمري الحياه الزوجيه فقط انه يدنو من زوجته فلا يستطيع ان يقربها بعض اهل العلم ذكر هذا لكن لازم تفهم انه هذا السحر بعيد كل البعد عن جانب الايه عن جانب العقل وعن جانب الوحي دي نقطه النقطه الثانيه تذكر عائشه رضي الله عنها في الحديث تقول ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا يعني في يوم الأيام دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الدعاء فاستجاب الله له دعاءه وجاء الملكان وبدأ هم الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه يعني لما دعوت ربي أن يعني يريني الحق في هذه المسألة أفتاني الله عز وجل أرسل إلي ملكين فجاء احدهما من جانب راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما للاخر ماله قال مطبوب يعني ايه مسحور قال من سحره قال لبيد بن الاعصب قال وفيما سحره قال في مشط ومشاط اخذ شعرات من النبي عليه الصلاه والسلام وعمل عليها الايه السحر قالوا اين هو قال في بئر ذروان وذكر النبي عليه الصلاه والسلام بقى وصف البئر والكلام ده فاول شيء ايه الدعاء ولا تستهين بهذا لا تستهين بهذا ابدا دعاء بيقين يجعل الله عز وجل الله عز وجل يمنه عليك بذلك ثانيا ان يرى الانسان ان يمن الله عز وجل على هذا الانسان المسحور بدعائه فيرى في الرؤيا في النوم مكان هذا الايه هذا السحر فيعرف مكانه او انه يبحث عنه وينقب عنه ويفتش عنه ويخلي ناس تنقب عنه هنا او هناك لكن دلوقتي طبعا بقوا بيتفننوا في ان يضعوا السحر والعذاب لا حتى في داخل المقابر فالطريقه الاخرى انه يعرف مكان السحر من خلال الجني يعني ييجي القارئ عشان يقرأ فلما بيقرأ وبيرقيه بيحصل ايه الطبيعي جدا والواقع اللي بيحصل انه بيظهر الجن فلما يظهر الجن يقول له طيب اين هذا السحر فيعرفوا فيما كانوا مع العلم طبعا ان الجن يعني ايه كثيرا ما يكذب لكن لكن برضه نرجع ونقول انه هذه طرق هذه طرق واصلها برضه كلها اليقين بالله عز وجل انه كلما عظم يقين العبد في ربه تبارك وتعالى كلما كانت الاستجابه وكان الشفاء يعني بفضل الله يعني ايه متوقعا يبقى اول حاجه في, في في العلاج قلنا التوكل والانابه الى الله عز وجل والتوبه اليه ثم البحث عن هذا السحب واستخراجه كان في شيء معين كنت ساذكره لكم الان الحمد لله نسيته كان في قصه معينه في باب اه امراه ولعلكم سمعتم بقصتها من قبل ذهبت الى الكعبه في وقت الحج فجاءت لتطوف بالكعبه فلم ترى الكعبه لم ترها تمشي في كل حته يمين شمال بتشوف اول ما تقترب من الكعبه لت لتطوف بها تحرم رؤيه الكعبه كانت اتصلت اظن وانا اذكر هذا لعل سمعت الحادثه بنفسي كان زمان قوي من 10 سنين ولا حاجه كنت بتكلم الشيخ عبد الله شحات رحمه الله وبتقول له انا رحت وحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا قال لها طب انت يعني ايه انت كنت بتعملي ايه قالت له انا كنت اعمل بالسحر وكنت باخد الاعمال اللي بعملها للناس وكنت بغسل الاموات فكنت اضع السحر في دبر المراه الميته تصور يا اخي تصور عشان يدفن السحر مع المراه في جسم المراه فيعني في سبحان الله نسال الله السلامه والعافيه لكن مع هذا الذي يملك الشفاء هو الله عز وجل ثانيا من الامور العظيمه التي تعالج بها السحر او ثالثا الرقى الشرعيه من تلاوه لكتاب الله عز وجل رقى شرعيه قراءه الفاتحه قراءه سوره البقره قراءه الايات من سورتي الاعراف اوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون الى اخر الايات قراءه الايات من سوره يونس فلما القى قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله وتكرارها الى اخر الايات ايضا قراءه الايات في سوره طه انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى قراءه ايات من سوره الجن الى الى تسع ايات قراءه اول الصافات قراءه ايات من سوره الرحمن ومن سوره الحشر وعلى العموم القران كله رقيه والقران كله شفاء اي ايه تقراها من القران فهي داخله تحت قوله عز وجل وننزل من القران ما هو ايه شفاء ورحمه يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور ايضا الاذكار المشروعه التي شرعها الله عز وجل وذكرها النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قراءه قوله الله احد والمعوذتين في كفيك وتنفث فيهما ثم تدلك بهما ما استطعت من, من من من جسدك وغير ذلك من هذه الاذكار ايضا من العلاج الحجامه الحجامه لها اثر طيب جدا وقد احتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الاوقات اللي, اللي تكون فيها الحجامه اكثر فائده يوم 17 و19 وايه و21 من الشهر العربي طبعا الحجامه هي يعني مص الدم الفاسد واستخراجه بطريقه معينه عباره بقى عن كؤوس و ويشئ من من موس او اله حاده يستخرج بها هذا الدم الفاسد يكون لها اثر كبير جدا وعلى فكره هي يعني تستعمل الان على مستوى العالم وقد عرفوا قيمتها اكثر مما يعرفها المسلمون ايضا من ذلك اكل تمر من تمر المدينه والنبي عليه الصلاه والسلام قد بين ان من تصبح بسبع تمرات عجوه هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا وان كان تمر المدينه كله بفضل الله عز وجل فيه هذا الايه هذا الاثر الطيب لم يضره سحر ولا شيء هذه بعض الامور السريعه والا فانا يعني محتاجين ان احنا نقرا الرقيه الشرعيه في وقت من الاوقات او نعلمها للناس و وهو يكتبونها ويتعلمون كيف كيف يعني او كيفيه العلاج لكن طبعا مش اي حد يعالج برضه والبعض الناس يعني علشان هو عنده بعض الايات بيقراها فبيروح يعالج اي حد وكثيرا ما يتعرض لعلاج النساء واحنا في هذا الصدد نحذر اخواننا المعالجين من ان يخلو رجل بامراه وهو يعالجها فإن للشيطان مداخل خطيرة جدا من هذا الباب الاول لا شك انه الخلوه محرمه حتى ولو كان يعلمه القران فعلا خلوه بين الرجل محرمه ولا يخلو رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثه ثالثهما ولا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم منها كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه المساله في مساله غريزه والرجل له ميل الى المراه والمراه لها ميل الى الرجل فيعني هذه امور فطريه في فطر البشر نسال الله الهدايه للجميع فنحذر اخواننا الذين يتولون العلاج من انه يخلو بامراه وحده ليعالجها او بحجه انه يعالجها ايضا نحذر انه راجل يروح عشان يعالج ومعه مجموعه من من الرجال يجلسون معهم وتكشف المراه امام هؤلاء جميعا تبقى مشاكل كبيره جدا ما الداعي طلب ان فيه واحد بس هو الذي سيتولى امر العلاج ما فيش داعي الناس دي كلها تكون موجوده حوالين المراه وهي تعالج والحذر الحذر من معالجه النساء عموما فان هذا الامر يجلب من الفتن ما الله به علي يعني الانسان يحتاط لنفسه بكل ما اوتي من قوه في هذا الايه في هذا المجال حتى لا يعرض نفسه للفتاف لازم يكون كل واحد فيكم عنده على الاقل يعني شريط او اسطوانه او او شيء عليه الرقيه الشرعيه تتردد في البيت بين حين واخر لانه هذا يطرد الشيطان من البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم ايه مقابر وبين عليه الصلاه والسلام ان الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرا فيه سوره البقره ففي امور سهله جدا جدا احنا ممكن نحصلها نقي بها انفسنا قبل ان يقع المحذور والعياذ بالله تبارك وتعالى طال الحديث وان شاء الله نلتقي في يوم الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى مع درس التفسير برضه وانا مش عارف على رأي الشيخ لما علينا مش عارفين زاد الميعاد دوت متى نقرا فيه انا اليوم عندي لقاء في ابو شويرف فساستاذنكم بعد الصلاه مباشره ان شاء الله نتواصل فيما بعد باذن الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع البلاء عن المسلمين اجمعين اللهم ارفع البلاء عن المسلمين اجمعين اللهم تولى امرنا واحسن خلاصنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى انت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين